أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ق و الْقُرْآنِ الْمَجِيد بَلَعَجِبُوا أَمْ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 أهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج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 أم مباركا فأنبتنا به جنات وحبا حصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزق للعباد رزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود